Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, am, ra, tilke ayatul kitabil mubin. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدب مبين وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب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 إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين Qala qailun minhum la taqtulun yusufa ve alquuhu fi ghayabatil jubbi yeltakituhu ba'du sseyyâra yeltakituhu ba'du sseyyâra ti in قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَصِيبًا أَرْسِلْهُ مَعَنَا وَدَنِّرْ تَعْزُبْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قال إن لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون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 قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يشفع دم تاعنا الذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد ت قميصه من دبريو وألف يا سيدها لدى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 من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم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 قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وَكُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لومتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولא إلّا مَنْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجِّنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السميع العليم. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَهُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجِنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأ تيكما طعام ترزقانه إلا نبتكما بتأويله قبل أيتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا minun billahi wa hum bil akhiratihum kafirun wattabatu millata ibrahima wa ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Ya sahibeyi السجن, أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ Ma tağbedünüz illa ve abaukum, ve abaukum ma azal Allahu min إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك التين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبا السجين أَمَّا أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتَكُل الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهُ وضِيع الأمر الذي فيه تستفتين ve Allah ﷻ diyor ki: "Birisi, onların birini Rabbine anlatmış, ancak وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُنَ سَبْعًا عِجَافٍ وَسَبْعَ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ان كنتم للرؤيا تعبرون قولوا الله احلام وما نحن الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصد Diğu affi في fi sbeğ bıqaratı semaniyye, kulu na sbeğ gijafu ve sbeğ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ أَبَى فَمَا حَصَتْتُ ثم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قد تمتم لهم إلا قليلا مما تحصن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وَقَالَ الْمَلِكُ به فَلَمَّا جاءه الرَّسُولُ قَالَ ارجع إلى رَبِّكَ مَا بَالُ التي قطعن أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رب ب كيدن Alim قال ما خطبكن إذ روت يوسف عن نفسه ولنا حاش لله ما علمنا قالتِ امرأةُ العزيزِ الآن حَصَّ حَصَّ الحَقُّ أنا رَأَوْتُهُ عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصادقين Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil gaybi wa anna Allah la yahdi kayda al kha'in. Allahu Gözü billahi Şeytan'ı Rijim. Bismillahi R-Rahman r nefsi. İnn al-nafs l-emmâratun illa ma rahima rabbi İnna rabbi zafurur rahim Ve qal al-malik u'tunee bihi nefsi. فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ ادْعُنِي عَلَى خزائن الأرض. إني حفيظ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 وَلَا الآخرة خيراً للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم كرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مُنْعَمٍ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَ نَكْتَلٌ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَ نَكْتَلٌ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ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 أَلَلَنْ أُرْسِلَ لَكُمْ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا مَنثَقًا مِنَ اللَّهِ به إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا أَتَاهُ مُنْثَقٌ قَالَ اللَّهُ على ما نقول وكيل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 عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولم ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم مَنْ يَعُونِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 قالوا نفقد صواع الملك ولما جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قال تَّلَّاهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من مد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.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 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل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 قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَوْ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عِندَهُ إِنَّا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا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 رَبُّ الْخَيْرِ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيتت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Sada kal hü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 تقى و يصبر فإن الله لا يضيع أجر <coughs> <قالوت> الله لَقَدْ آثرك الله عَلَيْنَا وإن كُنَّا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 وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم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 قَالَ يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خاطئين قَالَ سوف أستغفر لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 تا اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي